في جاروں وما کو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 نَبِ مَسْكُورًا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقًا وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عن صدقهم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 ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لا توها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عادوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان تي أو اويلقت واذا لا تمتعون الا